أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأكارم مر بنا في الأسبوع الماضي شيئا من أحداث وقعت اليمامة وهي من أشد المعارك بين المسلمين وأعدائهم ممن اغتبت عن الجادة ونكص عن الطريق السوي وقد استشهد فيها عدد من الصحابة بل من أجلتهم وكبرائهم ومن حفظة كتاب الله عز وجل حتى كان استشهادهم سببا لجمع القرآن وكتابته في مصحف واحد أما أهل اليمامة ممن ناصر مسيلمة ووقف معه حمية وعصبية مع أنهم يعرفون كذبه وما هو فيه من الدجل والافتراء حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضار فهم يعرفون أنه كذان لكن لكونه من عشيراتهم ساروا على نهجه واتبعوه في غيه وغلاله وقد قتل منهم يعني من آل اليمامة قرابة السبعة الآلاف في حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت لأنه قتل فيها عدد كبير منهم وكانت من أشد المعارك ضراوة ومن أشدها بحسا ومن أشدها ختالا حصل بين المسلمين وبين من ارتد عن الجادة بنهايتها كتب الله النصر لجنده وأعز رايته وطمع أهل الزيغ والضلال بقي عندنا جماعة أو قبيلة هم بنو سليم. كيف اقتدوا؟ وقد رج، وقد أسلموا ودخلوا في الإسلام وصدقوا ما جاء به الرسول باهراً، إلا أن العناد والطمع جعلهم ينكتون العهد. وينقضون الميثاق هناك أيها الأحبة ملك من ملوك الغساسنة أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية هذه الهدية عبارة عن مسك وعنبر وخيط مما يتهدى به أو مما يهديه كبار القوم ورؤسائه جمع العنبر والمسك والخيل وبعث بها هدية للمصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قربت او مرت هذه اللطيمة تسمى باللطيمة هدية تسمى باللطيمة ومعها معها ومعها من يتولى تسليمها ومعها من يحفظها عندما عندما مرت بديار بني سليم وكانت بين مكة والمدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام مريض ثم علموا بأنه قد مات أخذهم الطمع قالوا الهدي هذه جاءتني رسول الله والرسول قد مات فنحن أولى بها من أبي بكر ومن غيره فقاموا وأخذوا تلك اللطيمة بالقلوة حاول بعض الأخيار أن يثنيهم عن عزمهم وأن يعظهم وأن يذكرهم بقوله هذه أرسلة للرسول الله والله يقول في محكم التنزيل إنك ميت وإنكم ميتون ويقول في الآية الأخرى وما محمد إِلَّا رسول قد قد خلت من قبله الرسل فالقرآن أخبر بأن محمد سيموت هذه الهدية إذا ما استلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها خليفته قالوا لا نحن أولى بها ثم بعد ذلك قامت معركة بين المسلمين وبين الكفار وقتل من الكفار أو من المرتدين عدد كبير وحصل النصر والعزة لله ولكتابه وأمر أبو بكر رضي الله عنه خالد إن قتلهم فهذا هو المطلوب وإن لم يقتلهم عليه أن يرسلهم له مقيدين ليعم ليطبق فيهم حكم الله فتم ذلك فنحن الآن أيها الأحباب يصادف قراءة ما تم عليه الصلح بين خالد رضي الله عنه وبين أهل اليمامة حينما حينما طلب منه كبيرهم وهو مجاة ابن مرارة وألبسه أو ألبس النساء والأطفال السبع ألبسهم. السلاح وأن يصعدوا فوق الحصون يوري بهم وكأنهم من المقاتلين فما كان من خالد رضي الله عنه إلا من إلا أن عاهد إلا أن صالحهم على ما تم الاتفاق علينا. عندنا صف وهم صلح وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه 284 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم ووقعة اليمامة أيها الأحباب إنما هي في شهر ربيع الأول في السنة الثانية عشر من الهجرة في شهر ربيع الأول في السنة الثانية عشر من الهجرة نعم وما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وتم الصلح وقتم إلى أبي بكر يعتذر إليه يعتذر إليه بما حصل من الصلح لأن رأي أبي بكر رضي الله عنه القتال لأن في القتال نصرة للإسلام وإعزاز للمسلمين وإخافة للأعداء وتنبيه لمن سولت له نفسه البعض عن الجادة والنعي عن الطريق السوي. نعم. أذاك لما عمر في شأن خالد بكلام غليظ. يعني عمر رضي الله عنه ما كان يعجبه ما تصرف فيه خالد من الصلح لأنه يريد أن يحكم فيه السيف أن يجعل السيف على الرقاب ليتأذبو. فكيف يصدق؟ من يقول يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقل ويقول إن هذه مثل إنا أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل هل يتوافق هذا مع ذاك فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يؤذبهم بالسيف أن يؤذبهم بالسيف فهو الوسيلة ال ال الوسيلة المرضية لتأذيبهم نعم فقال أبو بكر دعاك هذا قال سمعا وطاعة وقال أبو بكر ليته حملهم ليت يعني كان أبو بكر يتمنى لكن لما أغلب عمر رضي الله عنه قال أبو بكر دعاك هذا فهذا سيف من سيوف الله سيف من سيوف الله لتأذيب العصاة وقمع الأعداء وقتال المرتدين. دع أنك هذا. لما أغلف عمر رضي الله عنه الكلام على خالد قال أبو بكر رضي الله عنه دع أنك هذا ولئده أعمل السيف. فيه يعني أتمنى إنه أعلم ماذا ما فعل لا يصح لنا أن ننال منه. نعم. وقال أبو بكر ليته حمله ولئده حملهم على السيف فلن يزالوا. وليزالوا من كذابهم والكذاب هو مسيلمة لأنه أثر فيهم حتى يعني تغلغل في نفوسهم بأن كذاب اليمامة خير من صاعق المضط مدام في كذب وهو منا فهو أولى من محمد لأنه من قريش هذه كانت فكرتهم نعم. ولن يزالوا من كذابهم في بلية إلى يوم القيامة إلا أن, أن يعصيهم الله يعني من أسلم وحسم إسلامه نعم. وكانت وقعة اليمام في الربيع الأول أجردنا سؤال متى كانت وقعة اليمامة نقول في ربيع الأول مش Laser하게 فيهر ربيع الأول وفي أي سنة في السنة الثانية عشر من الهجرة نعم. وكانت وقعة ال... اليمامة في ربيع الأول في ربيع الأول سنتâu عشر وذكر عمر يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها من, من اللفقة سلشيد فيها استشهد فيها عدد من القرار استشهد فيها عدد من القرار نعم فقال ألحت السيوف على أهل السوابق ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم خافوا, على, خافوا الإسلام. على الإسلام أن يكسر بابه يعني استماتوا في هذه الوقعة يعني بالإمكان الواحد منهم أن يفر بالإمكان أن ينجو لكن خافوا بأنهم إذا تركوا المعرفة إذا تركوا المعركة كسر باب الإسلام فدخل عليه من ذلك الباب. نعم. خافوا على على الإسلام أن يكسر بابه فيدخلوا. أن يكسر بابه, يكسر... بابه فيدخلوا فيدخلوا منه إن ظهر مسيلمة فمنع الله الإسلام بهم حتى قتلاه عدو الله عدوه. ما. واظهر كلمته وقدم رحمهم الله على ما يسر على ما يسر على ما يسرون على به على ما يسرون به من ثواب جهادهم من, من من من كذب من كذب على الله وان كذب على الله وعلى رسوله فاستحق يعني اشتد وعظم فيهم القط فرحم الله تلك الوجوه هذا عمر رضي الله عنه لأنهم يقول دافعوا عن الإسلام وبإمكان الواحد منهم أن يلجوا وبإمكانه أن يفر لكن خافوا أن يكسر باب الإسلامي فيدخل على المسلمين من ذلك الباب فأرخصوا عنفسهم طواعية لله ونصرة لدينه فرحم الله تلك الوجوه نعم فاستحر بهم القتل فرحم الله تلك الوجوه وقال يعقوب بن سعير بن العب... عب... عبيد والزغري قتل من بني حنيفة أكثر من, سبع... من سبعة آلاف وكان, دا... وكان داؤهم خبيثا والطارئ منهم على الإسلام عظيما فاستقصل الله شعفة شافته, شافته والحمد لله رب العالمين لأن كان النصر بجند الله وكانت الهزيمة لأعدائه فقتل منهم سبعة آلاف نعم ذكر ردة بني سليم قلنا بأن قلعة ردة بني سليم لأنه أخذها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من ملوك غبني غسال وهذه الهدية عبارة عن مسك وعنبر وخير فلما مرت بديارهم كان قد شاع خبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. فقالوا نحن أولى بها فما كان منهم إلا أن نهبوها فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يؤذبهم ببعث خالد إليهم ذكروا لدّة بني سليمين ذكر الورقي من حديث سفيان بن من حديث سفيان بن ابي العرجاء السلمي وكان عالما بردته قومه يعني احد افراد القبيلة وكان يعرف ابعاده واسبابه والبواعث للفتهم وانها بسبب الطمع نعم قال أحد ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطيمة،, لطيمة والهدايا هذه كانت تسمى لطيمة، وهي عبارة عن مسك وعنب وخير وغير ذلك من الهدايا التي يرسلها الملوك نعم. قال أعدى ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطيمة فيامسك وعنبر وخيل فخرجت به الرسل حتى إذا كانت بأرض بني سليم بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأرض بني سليم نعم فتشجع بعض بني سليم على أخذها أغواهم الشيطان فقالوا نحن أولى بها هذه بعثة للرسول والرسول قد مات فنحن أولى بها فالسبب في رزتهم هو الطمع نعم. حضور بعضهم أبا قالنا إذا كان الرسول قد مات فله خليفة والقرآن أخبرنا بأن الرسول ميت إنك ميت وإنهم ميتوا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر معلوم بنص القرآن إذا كان عليه الصلاة والسلام قد مات فله خليفة يأخذ الهدية ويتصرف فيها بالوجه الشرعي قالوا لا نحن أولى بها وأبى بعضهم من ذلك وقال إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة الذين ارتدوا انتهبوا اللطيمة والذين منعوهم لم يستطيعوا عمل شيء يعني ذكروهم نصحوهم أرشدوهم لكن هذا لم يفد شيئا المرتدون آخذوا اللطيمة وفروا بها ولا بد من تعذيبهم وإيقافهم عند حدهم نعم. لما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معن ابن حاجر فاستعمله على من أسلم من بني سليم وكان قد قام في ذلك قياما حسنا ذكره معن من خيارهم. ثم بعد ذلك ساتينا إن شاء الله بأن أبو بكر رضي الله عنه وجهه في مهمة. وأمر أن يولي بدلا عنه أخاه طريفة ابن حاجر الأول معنى وهو من أشراف القوم فلما أراده أبو بكر رضي الله عنه لمهمة أخرى أمره أن يولي بدله أخاه طريفة نعم كان قد قام في ذلك قياما حسنا ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس ما قال الله لنبيه يعني ما ذكر الناس وتلى عليهم الآيات وحاول إرشادهم وحاول أن يمنعهم عن غيهم وحاول أن يثنيهم عن ضلالهم لكن من كتب عليه الشقاوة استمر في عناده وغيه وتكبره نعم وذكر الناس ما قال الله لنبيه انك ميت وانهم ميتون وقال وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل مع آي من كتاب الله فاجتمع إليه بشر من بني سليم وانحاز أهل الردة منهم فَجَعَلُوا يَغِيرُونَا عَلَى النَّاسِ نعم قتل, الفج قتل الفجاءة وتحريقه والفجاءة هذا سيكون دوره واسمه إياس بن عبد الله الفجاءة اسمه اياس ابن عبد الله وسياتينا مثلا كيف تم قتله وتحريقه بالنار نعم ولما بدا لي بكر ان يوجه خالدا كتب الى معن ان يلحق بخالد يعني ابو بكر كتب الى معن بن حاجز ان يلحق بخالد طيب من يبقى امير قال يبقى امير عقوق طريفه نعم ويستعمل على عمله أخاه طريفة ابن حاجر ففعل وقام طريفة يكالب من ارتد بمن من المسلمين إذ قانم الفجاءة واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليد نعم قال على أبي فكر ف... قال إني مسلم وإني أريد الجهاد وأريد أن أدافع عن الإسلام وأريد أن أو أدود عن التوحيد لكن بس أنا قليل ذات اليد أعطني ما أتقوى به فأعطاه أبو بكر 30 بعير، وأعطاه سلاح وأعطاه ما يتقوى به إلا أن الرجل نكس عن الجاده، وبدأ يقاتل من قابله مسلما أو مرتدى ويأخذ ما معه نعم بلا أبي ذكر فقال إني مسلم وقد أردت جهار من اقتدى فأحملني ولو كان عندي قوة لم أقدم عليك أحملني يعني أعطني ما أتمكن به من الجهاد ولو لدي ما أستطيع به السير والجهاد ما جئت فلكن أنا ما عندي شيء أريد منك المساعدة فأمر له أبو بكر بثلاثين بعير فأمر له بعتاد وأمر بما يعتاد إلا أن الرجل نقص عن الجهادته وخان العهد وطاع لمن لقيه وأخذ ما مع معه نعم. فسر أبو ذكر بسرى فسرى أبو يعني فرح أبو ذكر حينما جاءهم هذا الرجل الذي هو كبير قومه وقال إني أريد الجهاد وإني قليل ذات اليد ولو كان معي ما استطيع ما سيتك ولكن أريد أن تحملني سورة بهذا الكلام لأن هذا الكلام في ظاهره كلام مقبول ويفرح ويفرح الإنسان. نعم. رأى أبو ذكر بمقدمه <تصفيق> وحمله. حمله <تصفيق> على ثلاثين بعيرا أعطى ثلاثين بعير واعطاه سلاح. وعطاه سلاحة نعم أعطاه فخرج يزخرض المسلم وخرج يزخرض المُسيِّم والكافر. يأخذ من يقاتل من لقيا ويعخذ ما بيده. يعني تبين الرجل. ماذا نقول؟ نقول منقطع الطريق أي إنسان يقابله يأخذ ما مع معه لأنه تقوى بهذا الـ الـ بهذا التزويد أو به بمعافه أبو بكر على المعصية وتقوى به على الخيانة والغدر. نعم يقتلون ويأخذ أموالهم ويصيب من يمتنع منهم ومعه رجل من بني الشريد. يقال له نجبة بن أبي الميساء مع قوم من أهل الردة فلما بلغ أبو بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر كتب إلى طريفة لأن طريفة تولى الأمر بعد أخيه معا نعم بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر إلى طريفة سلام عليك ما بعد فإن عدو الله, فإن عدو الله الفجاعة تاني حصل منه غدر وخيانة زعم أنه يريد الجهاد وهو يريد أن يستولي على أموال عباد الله يقتل المسلم والكافر وزعم بأنه يريد الجهاد ويريد أن أساعده على ما عزم عليه. من جهاد وقتال للمرتدين وتبين لنا غدره وخيانته نعم ما بعد فإن عدو الله الفجاء فتاني فزام أنه مسلم وسألني أن أقويه على قتال من اقتدى وسألني أن أقويه يعني يعطيه زهر وعطيه رواحل وعطيه سلاح يتقوى بها فابو بكر رضي الله عنه سر بهذا الطلب ظانا أن الرجل صادق أنا أقوم به على قتال من يرتد عن الإسلام، فحمل... فحملته... فحملته، فحملته، وسلحته، فحمل... يعني أعطيته ما يركب، وعطيته السلاح. ظن من أنه صادق فيما مدعاه. نعم. فحملته وسلحته، وقرنته إلي من يقين الخبر، يعني وصلنا من الخبر المأكدة. نعم. أن عدو الله ليست غرض الناس. المسلم والمرتد لا يفرقوا نحن ساعدنا ومسدنا لهم يد العون والمساعدة وعطيناه ما يركبه وما يتقوى به لقتال المرتدين فتبين لنا أو ثبث لدينا أنه يقاتل المسلم والمرتد طمعا فيما بأيديهم نعم. يأخذ أموالهم ويقتل من, خ... من خالفه منهم إليه فسر إليه بمن معك هذا خطاب من أبي بكر رضي الله عنه إلى طريفة فسر إليه بمن معك حتى تقتله أو تعقذه يعني أسير فتأتيني به إن قتلته فهذا هو المطلوب وإن لم تقتله وأخذته أسير فبعته إليه ليمكن عمل ما يستحق من عقوبة راضعة ومن جزاء نعم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فقرأ طريفة يعني أمامك أمرين التوجيه من أبي بكر رضي الله عنه إلى طريفة لأن طريفة استلم القيادة بعد أخيه معه فيقول إذهب <تصفيق> <تصفيق> إلى هذا الرجل فإن من خيانته كذا وكذا وقد عنا بكلامه وظننا أنه صادق وتبين لنا كذبه فاذهب إليه وإن ضفرت به فاقتله أو ابعث إلي أسيرا ليمكن عمل ما يستحقه من عقوبة نعم فقرأ ريفه الكتاب على قومه فحشروا الى الفجاءه وقرن عليه ابن المثنى فقتل فقتل فقتل فقتل نجبا ونجبا اذ كان مع الفجاءه نعم وارب منه الى الفجاءة ثم زحف طريفة الى الفجاءة فتصادم. فلما رأى, الفج... فلما رأى الفجاءة الخلل الخلل في اصحابه اراد ان يخدع طريفة ايضا كما انه تكلم مع بكر بكلام باطل يظهر منه الحسن ويظهر منه السلامة وهو حبيث في كلامه يضمر الحقدة على الاسلام لما رأى الخلل في قومه وأن الهزيمة قد أوشكت قال يا طريفة والله ما كفرت والله ما كفر وإني لمسلم ولست أولى بأبي بكر مني أنت أميره وعن أميره كل واحد منا أمير قال لا كلام هذا وين ما يمكن أن نقبل منك هذه الخذيعة وإنما إذا كنت صادقا فيما تقول وأنك ما كفر وأنك مسلم وأنك أمير لأبي بكر فأنا سأرسلك إلى أبي بكر ليعمل ما يرى نعم فلما رأى الفجارة الخلل في أصحابي لم يقل هذا الكلام إلا حينما رأى الخلل ورأى بوادر الهزيمة ورأى علامات النصر تلوح على طريفة قال له يا طريفة إنني مسلم ولم أرتد وما أنت بأبي بأولى وما أنت بأبي بكر أو بأولى من أبي بكر مني أنت أميره وأنا أميره كل واحد منا مرسل من قبل أبي بكر لأنه هو الرجل مه وثلاثين بعير ومعه سلاح وكل من أبي بكر وأنا أمير بعد أبي بكر نعم قال يا طريفة والله ما كفرت والله ما كفرت وإني لمسلم وما أنت بأولى بأبي بكر مني أنت أميره وأنا أميره قال طريفة إن كنت صادق فألقي السلاح السلاح اللي بيكهل ضع السيوف في أغمادها دع عنك الكرة والفر إذا كنت صادق فألقي السلاح ونتحاور نعم قالت طريفة إن كنت صادقا فألقي السلاح ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك. ضعو نعم فرضى السلاح فأوزقه طريفة في جماعة فقال لا تفعل فقال طريفة هذا كتاب أبي بكر إلي فقال الحجاءة سمعا وطاعت تعني قال له الطريفة إن كنت صادقا فألق السلاح وأنا سأرسلك لابي بكر ليعمل عمله فقال موافق على ذلك فجاء الطريفة بالقيد ليضعه في رجليه يكون مأسورا قال لا تضع السلاح أو لا تضع القيد قال إن أبا بكر أمرني بذلك لأنه إذا وضع القيد في رجليه يمكن يفر أي ساعة يفره و... يعني يفر ولا يمكن أن يقام فيه حكم الله نعم ارتقان اسقطان الفوجاء اتى سماه مطاعا فبعث به فظت به في جماعته ما عشرة من بني سليمن فارسل فارسل به ابو بكر الى بني جشمين فعرضته بالناس فانه كان عندنا يعني هو محل التحليل التحريق بالنار محل خلاف عند اهل العلم ومر بنا القول الراجح في هذه المساله نعم وقد بما على حبيب بن مكر رضي الله عنه وبيصه احد الرمي الغربان فذكر انه مسلم ولم يرتد فامرهم ان يقاتل بمن معه مثل ومن ارتد فرجع قيسه فاجتمع اليه ناس كثير فخرج يتبع به يتبع به يقتلهم حيثما جراهم حتى مر ببيت حميضة, حميضة ابن الحكم الشريدي فوجد غائبا, غائبا ووجد جارا له مرتدا فأخذه واستاقم عنده من إب النار فوجد غائبا يجمع, يجمع أهل الردة ووجد جارا له مرتدا فقتله واستاقم له فلما أتى فلما أتى خبيث فلما أخبره, أخبره بالخبر فغضب قال كيف قد جاء قال لا نوح قد قصيب الناس كلهم رتدوا ما صد إلا فصارت يعني نعم فلما أتى خبيث أخبره قالوا بالخبر جاره فخرج في طلبهم فأدركهم فقال لخبيث فقال لخبيثة قلت جاري فقال إن جارك ارتد عن الإسلام فقال أمن بي بي بين أمن بين أمن بين أمن بين أمن بين من كفر تأعده على جار لجأ إليه ليمنعه قال قبيس أركان ذلك فطعنه حميدة بالرمح فوقع عن بعيره ثم قتله وكان قبيس أفرغ أصحابه قبل أن يلحقه حميدة وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد. الاصفرك الله لبني حنيفته فأعط لللبدة فيهم نعم حتى تنحدر الى بني سليمن